الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته نواصل الحديث أيها الأحبة عن قوله تبارك وتعالى في هذه السورة الكريمة سورة البقرة ولقد اتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل فأتينا عيسى ابن مريم البينات وأيذناه بروح القدس فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون فقد تحدثنا عن شطر هذه الآية في الليلة الماضية وبقي الحديث عن شطرها الآخر وذلك في إنكار الله تبارك وتعالى عليهم في قوله أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون فهؤلاء اليهود ينكر الله عز وجل عليهم أفكلما جاءكم هذه اللفظة كلما تدل على التكرار وقد سبقت بهمزة الإنكار يعني أن ذلك كان يتكرر منهم ويتكرر مع من؟ مع أنبيائهم ورسلهم لأن الله عز وجل قال ولقد آتينا موسى الكتاب وهو التوراة وقلنا إن شريعة بني إسرائيل كانت في التوراة وقفينا من بعده بالرسل فكل الرسل الذين جاءوا بعد موسى صلى الله عليه وسلم والانبياء كانوا من انبياء بني اسرائيل الا محمد عليه الصلاه والسلام فقال الله تبارك وتعالى اف كلما جاءكم رسول بما لا تهوا انفسكم يعني يدخل في ذلك دخولا اوليا الانبياء الذين هم من بني اسرائيل يعني من انبياءهم كما يدخل في ذلك ايضا النبي صلى الله عليه وسلم كما سيتضح بعد قليل ولكن الآية في أصلها وسياقها إنما هي في أنبياء بني إسرائيل أفكل ما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم المعيار عند هؤلاء هو الهوى معيار القبول والرد للرسل ولما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام لأنه قال استكبرتم فالاستكبار يكون عن الحق الذي جاءوا به والاستكبار عن اتباعهم ثم أيضا قال في ذكري النتيجة وما يقابلون به هؤلاء الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون فريقا كذبتم وفريقا تقتلون إذا خالف الأهواء فالاستكبار والموقف من هذا الرسول المواجهة بالتكذيب بل قد يتعدى ذلك إلى العدوان بالقتل وأعظم الناس جناية وجرما من قتل نبيا أو قتله او قتله نبي وقد جاء أن هؤلاء قتلوا في يوم واحد من أنبيائهم سبعين نبيا لو أن أمة من الأمم قتلوا سبعين رجلا منهم لكان كثيرا ولو قتلوا سبعين من الصالحين لعد جرما عظيما ولو أن أمة قتلت سبعين من علمائها لعد ذلك من أعظم الإجرام وأشنع العدوان فكيف بقتل هذا العدد من الأنبياء في يوم واحد أي قلوب يحملونها وأي جوارح تمتد بالعدوان بالقتل لمن لأطهر الخلق وأشرف الخلق وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وإذا كانوا يفعلون ذلك مع أنبيائهم فما الظن بغيرهم بغير أنبيائهم ممن يردون دعوته حسدا وهو النبي صلى الله عليه وسلم فالمعيار أيها الاحبه عند هؤلاء هو الهوى وقد قيل ان الهوى قيل له هوى لأنه يهوي بصاحبه إلى النار ولذلك لا يكاد يستعمل إلا على سبيل الذم بما لا تهوى أنفسكم فاليهود من شأنهم التكذيب بالحق والاستكبار عن الانقياد له كما أن من شأن النصارى التصديق بالباطل واتباع الظنون والجهالات، فاليهود كذبوا من كذبوه من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين جاؤوهم بالحق والنصارى اتبعوا وصدقوا محالات العقول والشرائع كما صدقوا بالتثليث الذي لا يقبله عقل ولا عد ولا حساب ولا رياضيات ولا علم من العلوم قبلوا به وصار عقيدة مقررة تتوارثها الأجيال وهكذا سائر الممتنعات كما قال شيخ الإسلام في كتابه الجواب الصحيح الذي يرد فيه على هؤلاء النصارى وهو من أجل الكتب وأنفع الكتب بل لا يوجد كتاب في الرد على النصارى مثل هذا الكتاب ولاحظوا هنا التعبير ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون ففي القتل عبر بالفعل المضارع بالفعل المضارع تقتلون وقد ذكر جمع من أهل العلم كالحافظ ابن القيم رحمه الله وناقل ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله عن بعضهم عن بعض المفسرين كصاحب الكشاف بأن التعبير هنا بالفعل المضارع تقتلون الذي يدل على التجدد التكذيب مضى لكن القتل يتجدد فما وجه التعبير؟ بهذا الموضع يذكر الحافظ ابن القيم أنه قد ظهر تأثير ذلك بمحاولة قتله صلى الله عليه وسلم بوضع السم في يوم خيبر وضعت له تلك اليهودية في الذراع السم فلما نهس منه صلى الله عليه وسلم نهسه ثم بعد ذلك أخبرته تلك الشات أنها مسمومة فتركه صلى الله عليه وسلم إلى أن بقي ذلك الأثر يعاوده إلى يوم وفاته صلى الله عليه وسلم إلى يوم وفاته يقول ما زالت أكلة خيبر تعاودني فهذا أوان انقطاع ابهري والمقصود به العرق الواصل الكبير إلى القلب يقول هذا المنتهى الآن أثر تلك الأكلة ولذلك قال الحافظ ابن القيم وجماعة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نال الشهادة يعني كانت له شهاده في موته صلى الله عليه وسلم مات شهيدا وذلك بسبب تلك الأكلة التي أكلها ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون ثم أيضا التعبير بالفعل المضارع تقتلون حينما يذكر هذا بهذه الصيغة تقتلون هو يصور لك هذا الجرم البشع كأنك تشاهده كأن عملية القتل ماثلة أمامك تتجدد وتتكرر ما قالوا فريقا قتلتم لا تقتلون ليصور عظيم هذا الجرم كأن السامع يشاهده فذلك أشد في بشاعته وقبحه أدى بالإضافة إلى ما سبق من أن ذلك ليشمل النبي صلى الله عليه وسلم فاستمر عدوانهم ذلك إلى أن جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام فحاولوا قتله وقد حاولوا قتله أيضا قبل خيبر حينما ارادوا القاء رحى على رأسه صلى الله عليه وسلم من فوق حجرة كان يجلس تحتها في القصة المعروفة وهكذا على كل حال أولئهم قتلت الأنبياء تكذيب استكبار قتل لاشرف الخلق ولأنبيائهم فما الظن بهم قوم بهذه المثابة لا يرجى منهم إيمان ولا خير ولا إنصاف ولا رحمة فمن كان يرجي شيئا من ذلك أو ينتظره أو يؤمله من هؤلاء اليهود فهو ضائع ما عرفهم من مد يده إلى هؤلاء اليهود يرجو ان ينصفوه أو أن ينصفوا قومه أو أن يردوا بعض حقه أو نحو ذلك فهو مضيع ما عرف هؤلاء وما قرأ القرآن قراءة صحيحة حيث صورهم تصويرا بليغا في خلجات نفوسهم وفي أقوالهم وأفعالهم وما يبطنون إلى حد تصوير الأحقاد التي يعبرون عنها بعض الأنامل إذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ ولا يجد شيء أن يتشفى به الآن في ساعته إلا أن يعض أنامله يتألم لكن يفرغ شحنه في داخله بمثل هذا التصرف المعبر فكيف لو تمكن أن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون هم أعداء في السابق والعداوة كامنة في نفوسهم لكن المقصود بالعداوة الجديدة الآن يكون لكم أعداء يعني بالفعل تتحول العداوة الكامنة إلى عداوة بالممارسة بالقتل وأيضا بسط الألسن بالسوء يسمعونكم ما تكرهون ثم أيضا تامل قوله تبارك وتعالى ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون فريقا كذبتم الأصل في ترتيب الكلام كذبتم فريقا مفعول به فقدمه من أجل التفصيل والاهتمام وتشويق السامع ليتشوف ماذا فعلوا بهذا الفريق وماذا فعلوا بهذا الفريق ما الموقف من هؤلاء الرسل جعلوهم فرزوهم فكذبوا فريقا وقتلوا فريقا وهذا أيضا يكون فيه التوافق بين رؤوس الايه ولاحظ أنه بدأ بالتكذيب فريقا كذبتم قبل القتل ثم ذكر القتل لأن أول ما يفعلون من الشر هو التكذيب فالتكذيب يكون بعده القتل فلو أنهم صدقوهم وآمنوا بهم لما اجترؤوا على قتلهم ولكن التكذيب وقع في نفوسهم ابتداء ولاحظ يكذبون من يكذبون انبياء يعرفونهم معرفة تامة يعني ليس من قبيل آخر من قوم آخرين وإنما ممن هم من أنفسهم من أنبياء بني إسرائيل من ولد يعقوب عليه الصلاة والسلام وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا فالأنبياء كانوا فيهم أكثر أمة فيها أنبياء هم بني إسرائيل ومع ذلك لا يعرف في الأمم تمرد وعتو كالتمرد والعتو الذي كان في بني إسرائيل ولذلك قال بعض أهل العلم بتعليل تكرار القصص في القرآن قصص بني إسرائيل قالوا بأن هؤلاء في كل باب لهم تاريخ وسجل أسود فإذا بسط هذا لهذه الأمة فإن ذلك يكون دروسا في سائر الجوانب والأبواب يعزيهم ويسليهم ويصبرهم لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم فبسط لهم خبر هؤلاء الذين هم أقرب إليهم أقرب الامم فهذه الأمة جاءت بعد بني إسرائيل والله المستعان ثم إن التكذيب حينما ذكر اولا هو أمر مشترك فوقع لطائفة وأولئك الذين قتلوا الواقع أنه وقع في حقهم التكذيب فهو الشيء المشترك بين جميع هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاه والسلام الذين نالهم ما نالهم من هؤلاء القتله من اليهود وهكذا ايضا في قوله تبارك وتعالى اف جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم لاحظ هذا على سبيل الخطاب اف جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون ثم التفت وقالوا قلوبنا هلف الى ضمير الغائب هذا الذي يسمونه الالتفات في البلاغة كما هو معروف التفت من الخطاب إلى الغيبة وهذا يكون لمعان وأمور بلاغية من تنشيط السامع كما ذكرنا في بعض المناسبات وأيضا يكون لملحظ في الموضع نفسه فهنا إذا تأملت لما ذكر هذه المعايب والمثالب استكبرتم كذبتم تقتلون وقالوا قلوبنا غلف كأنه أبعدهم عن رتبة الخطاب لا يستحقون إلا التجاهل والتغافل لسوء فعالهم فذكر مخازيهم الموجبه للاعراض عنهم فجاء هذا الالتفات انتهى الوقت توقف عند هذا وأسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وإجعلنا وإياكم هذات مهتدين والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه إذا كان لديكم سؤالنا إذا كان لديكم إضافات تفضل الشيخنا كيف؟ أن الله أيده بروح القدس بهذا أي الروح المخلوقة فأضافه تبارك وتعالى هنا إلى نسروح منه يعني كما قال الله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض وما إلى ذلك مخلوقات التي نشاهدها والتي لا نشاهدها ماذا قال فيها؟ قال جميعا منه ولذلك النصارى يحتجون بمثل تلك الآية روح منه فيقولون هذا إذن غير مخلوق روح الله فيقال لهم أيضا الله تبارك وتعالى لما ذكر خلق السماوات والأرض نحو ذلك وامتن على العباد بهذا قال جميعا منه فهل هذه المخلوقات هي الله فهذا أبلغ رد يرد به على هؤلاء النصارى الذين يتعلقون بالمتشابه ويتركون المحكم البين وأسوأ هؤلاء النصارى في الشبهات والجدل للأسف هم النصارى العرب او النصارى العرب، نعم. نعم يقول جاء الخطاب عن الجميع فإحنا ذكرنا في بعض المناسبات أن هؤلاء الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم وجه إليهم الخطاب سواء كان ذلك في المثالب والمعايب أو كان ذلك في الفضائل والمنن والمنح وإذ أنجيناكم أنزلنا عليكم المن والسلوى مع هذا كان لأبائهم فقلنا بالنسبه لمثل هذا أن النعمة الواصله للأباء تلحق الأبناء فيمتن عليهم بها وأما بالنسبة للمثالب فإن القبائح التي تصدر من الأباء تلحق المذمة المتوجهة إلى الأباء تلحق الأبناء إذا كانوا على طريقتهم وإلا فإنه لا تزير وزيره وزراء أخرى لكن إذا كانوا على طريقتهم فكانوا على طريقتهم هذا جانب الجانب الثاني أن القرآن فيه ذكر استثناءات ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إلى آخره فالله ذكر هؤلاء وذكر هؤلاء ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما لما قال ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل فلاحظ هؤلاء تأمنوا هذا على قنطار في مثل الجبل من الذهب ويؤديه إليك وهذا دينار لا يؤديه إليك فذكر هؤلاء, وذكر هؤلاء فكل مناسبة كل مقام له ما يليق به صحيح أن الرجل إذا كان ليس له أب ليس له أب فإنه ينسب إلى أمه متى لا يكون الانسان أب مثلا في اللعان شرعا إذا لاعن الرجل من امراته وهي حامل أو قد ولدت وأراد نفي نسبة الولد عنه فهنا كما وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فكان الولد يدعى لأمه يعني ينسب إليها شرعا فيقال فلان ابن فلانة واضح هذه ثائشة والآية ما هو أيوة طيب صحيح عصمه من الناس فذلك السم بقي معه صلى الله عليه وسلم حتى أدى الرسالة كاملة ثم بعد ذلك أراد الله أن يكون أجله عليه الصلاة والسلام ووفاته بشهادة يختم بها فعصمه من المسل نعم أنه الله عز وجل حفظه حتى بلغ الرسالة كاملة فلما جاء الأجل ختمه بشهادة وإلا تعرف أيضا الأعراب الذي اخترط صيف النبي صلى الله عليه وسلم وعلقه بشجرة بالغزوة غزوة ثلاث الرقاء وقال من يمنعك مني؟ فقال الله فسقط الصيف من يده وكذلك في يوم حنين لما أراد شيبة أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه فمنعه الله عز وجل منه والتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم الرجل ما يستطيع يفعل شيئا فوضع يده على صدره فسح على صدره وتحول الرجل إلى مؤمن صار النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إليه وكذلك لما جاء أبو جهل وتوعد النبي صلى الله عليه وسلم فماذا رأى هولا وأجنحةً وما استطاع الاقتراب من النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في المرحلة المكية وكذلك حينما كان في الغار وقفوا على فم الغار والله حفظه منهم هنا الله المستعان وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس في الليل فلما نزلت هذه الآية صرفهم نعم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله سلام علي